ممنوعة من السفر ممنوعة من الغنى ممنوعة من الكلام ممنوعة من الاشتياء ممنوعة من الاستياء ممنوعة من الكسام وكل يوم في حبك تزيد الممنوعات وكل يوم بحبك اكتر من اللي فات يا من اللي فات ممنوع من السفر ممنوع من الغنى ممنوع من الكلام ممنوع من الاشتياق ممنوع من الاشتياق ممنوع من الابتسام مخبل في كل عودة عسكر في كل ميدة حبيبتي يا سبينا بتشوى دعم لو اغير عليك او وطير بنيك واستجير بحضنك او اناك بحكرك الوسيع وقلبك الربيع بحكرك الوسيع وقلبك الربيع, الربيع اعود كم زغ وا او حزينه حبيبتي يا مدينه مزغ وا او حزينه بكل حاره حسره وفي كل قصر زينه في كل حاره حسره وفي كل قصر زينه حبيبتي يا مدينه مزغ وا او حزينه يا مصر حبيبتي يا يا ما تتوزعوا هذيله كل حاره قصر وكل I didn't